كاوَأَ لَمْ بِمَنْ ضَلَّ سَوِينِ أَرَأَيْتَ فيغهنون ولا تطع كل علا ولا تطع كل علا في الذين أسي من طولهم بعد ذلك مني أن كاننا نلون بنيك إذا فنزمه على الخرطور ولا تطع كل حلاف مهين أماز بعد ذلك ذنيم أن كان ذا ماله وبني إذا تتلع على الخرطور إِنَّا بَلَهُنَا كَمَا بَلَهُنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ إِنَّ قَوْمَ ثَمُ لا يُصْرِمُونَ الدَّيْنَ وَلا يَتَسَنَّوْنُ بَلْ فَأَنلِهَا قَائِبٌ مِنّ ربك وهم نادا مصبحي Well, I'm um... حَنَا وَبِنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ هَلْ كُوِدَ بَلَدٌ قالر لو كان يعلمن ان الذي المتبقي معدا به يريمنا ما لا ذا يفتح قوم لكم كتاب سترا أَمَّنْ أَيَّ مَن نَّعْلَمُ بَلْ رَجَعْتُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِنَّ لَكُمْ لما نجعل المسلمين كالمجرمين ما لهم. كيف تحكم فيه لما تخيرون أم لكم أيمان علينا بالعة إليان